بسم الله الرحمن الرحيم ولما كان نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ظهر جزده عبد المصطلب كانت تفوح منه رائحة مسكية وكانت فريش يستسكون ببركته ويستنصر خرجت من ظهره حتى بلغت العنانة السماوية ثم عادت شجرة خضراء فتعلق بأوصانها جميل. فلما أبحق الصماء هو على أهله ما رفث له بالمقالات الحسنة وقالوا له يخرج من ظهرك ولد الطيّو أهل السماء واتي من وَيَقولُ لِلَّهِ الْقُدْوَى وَالتَّوَالِي إِلَى أَطْيَالِ الْمَرَاوِدِ الشَّرِيفِ بِيَارِكَ الشَّهْرِ لِصَلَاةٍ وَتَسْلِيمٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا Se nousee lähes täysin varjon